طيب لا ما انت مشيت صح ها؟ والعصر ان الانسان لا في خسر الا الذين امانوا وعملوا الصالحات وتواصل الحق مشيت على الحق يبقى تواصل ايه صبر. الصبر على الايذاء المترتب على الحق فلغاية ما ابتلاءاته امتحاناته ها ها ها لغاية اول, أول حبسة كانت سنة واحد وتمانين اعادنا فيها سنة بالسبب. انا افخر ان مرة اللي بيمسكوني بيقولولي بقول له يا راجل تكذب حرام عليك يعني انت بتقول انك ابطط عليا في الشارع وانت وانت ببطط عليا في البيت قال لي هشوف انا هجيب لك انت انا هجيب لك من الجامع قال من الجامع قال لا طب هو انت جايبني من الجامع دي صبه <تصفيق> ده شرف لي انك انت واخدني من الجامع شرف انك انت واخدني في سبيل الله هو لذلك انا كنت ببقى حريص جدا ان هم يحطوا الكلبش في ايدي يعني بعد المخبرين او الضباط عشان عارفني وبتاع فمثلا اقول لك ايه نازل تحت كده وامسك في يعني زي ما لا لازم تحط الكلبش في ايدي انت كليب كلبشات ايوه انا عايزك تحط الكلبشات دي لازم تحط الكلبش في ايدك ليه مجرد ما بتكلبشني كده بروح رافع على طول فوق كده واصص يا رب يا رب اتكلبشت في الدنيا في سبيلك يا رب ما تكلبشنيش في الاخره بقى اه فيوم باذن الله يعذبه عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد فما تجمعش عليا كلبشين يا رب ما دام كلبشت في الدنيا عارفيني من الاخره انا بتلكك ايوه كان في معانا اخوه كده يتلككوا اول مركب والعربيه البوكس بعد ما اتقبض علينا واحنا رايحين عالسجن يروحين لك ايه يا رب تقبيدة نويته تقبيدة تقبيدة يعني عشرين سنة يعني خمسة وعشرين بس اتباع عشرين فنقول يا ابني ده انت ايه انت اقول له ان شاء الله نطلع بكرة ايه المشكلة لكن احاسبه على تقبيدة احاسب ربنا على عشرين سنة واخد ثوابهم فكنا بنتلاكك بداه نقول يا رب ده شرف ده انت مسكني وانت انا خمرجة انا بتاع نسوان انا راجل مسلم راجل مسلم ملتزم بد الخلف الى قلبك وت... ان كان في بعض خوف من التفتيش كان تفتيش مصلحه السجون ده الله لا يوريك يعني كانوا يجوا بيخلوا الناس يناموا على الارض وينجروا عليهم برجلهم كده والله كان بعد ما يخلص التفتيش نلاقي اثار الدم على الحيطه وضرب بالعصيان بقى وبهدله بهدله بهدل بهدل الله لا يوريك يعني يعني حاجات والله ما اقدرش احكيها لك لو حكيتها لك يمكن ناس تبكي من التاثير يعني بس كنا بنعمل ايه نعمل ايه هم اللي وانت سامع صوتهم والدور عليك في الزنازين اللي هي جايه والزنازين بتصرخ وناس بتصرخ صلي هم ركعتين تقف تتوضى وتصلي والله ما بنعرف نصلي الصلاة دي تاني سبحانك يا رب خدنا بقول الله عز وجل ولولا اد جاءهم بأسنا تدرعوا يلا يلا وصلاة. صلاة بقولك مع راشة صليها تاني لان كنت مع الله بكل حظ الجايين علينا هو يعلم حيحصل ايه وبعد ما جموا دخلوا الحمد لله رب العالمين دخلت عنهم طريقة كده كنت انا خدام الزنزانة اللي يسموه الامير يعني يا عم متسلم عليكم انت داخل على كنيسه ولا داخل يا عم احنا ناس مسلمين مش انتوا سلام عليكم تعفي ايه مش عارف ايه يا هو وهو بيخش يشوف العدد عشان يشوف الامن المركزي اللي يخش الضعف اذا كان عدادكم 10 يدخل 30 وهكذا فطب طلعوا لنا كم حاجه من عندكم كده يعني هم فتشوا كذا نقول الحمد لله رب العالمين ما ايه ضربونا المره الثانيه الحفله الاولى الاولى استمرت سنه انا كل يوم بقول ايه اغسل او بقول لها انا هتغسل ليه اقعد بس بيها كده غاد بكرة بكرة اه انا اغسل ليه وانتها تطلع بكرة ما هم ايه من ساعة بدخلنا <تصفيق> يقول لك حتطلعوا بكرة واحنا كان متحفظ علينا بعد كده بقى بسكوا حاجة اسمها ايه المعتقلون طب هي كلها ومعانا في السجن فحتى كنا نهذر مع بعض يقول لأخي معتقل انا متحفظ عليه يقول لأ فشل يا بعد الشر انا مش معتقل انا متحفظ علي <تصفيق> طب انت في السجن اهو قضينا سنة 81 سنة والحبس الثاني في سنة الح... ارتحنا بقى من 81 لغاية 89 89 دخلت عادت 4 شهور ارتحت 90 وبعدين 91 92 93 94 95 98 آه كل مرة كده في السنوات دي يعني كل سنة اخش واطلع مرة بقى ستة شهور يعني زيارات آه زيارات <تصفيق> آه حتى خلاص من الطقمة بتاع السجن حفظني ومدير السجن حفظني وأول ما روح مدير السجن يقول لي والله يا سيد واجد أنا لها الشرف الكبير أنك تكون عندي في السجن هنا شرفيه بس طبعا أنا أخش في السجن لي شرف, شرف يعني المهم الحمد لله يعني كنا بنقضي فترتها بس من استغلها الحقيقة يعني أنا استغلتها بس 95 فحضرت الفتحات الفتحات الإسلامية حتى والله سبحان الله أكاد أكون خلصة منها يعني بس كان فضلي من بعد القادسية ما كنتش حضرتها وروحت اتعرض على النيابة بعد خمس شهور فوانا رايح كده في العربية كنا نسوا مع السجن دي وعلي عيزة بلها ما فياش حاجة تمسك فيها وكل واحد متكلبش مع عسكري وتضرب فرامل بقى بود كل واحد يين على بعضه حتى مات فيها أخ دي من, من كم سنة كده كان عنده السكر و.. وهم برضه ما فياش حاجة تمسك فيها يعني فتخبط وت.. وجاله نزيف وكلام زي كده المهم فوانا رايح على النيابة ف خفتني يديني إفراج لو أعطاني إفراج حطلع وأنا ما حضرتش بقيت القادسية من بعد القادسية ما حضرتش فقلت بقى الناس هتجي تبريكلي البيت ومراتي والعيال خسارة كنت قعدت شهر كده أخلص فيها الفتوحات دي طب يعني تنوي كده بصدق إن ربنا يديك شهر تخلص فيه ما تضيعش وقتها جوه السجن قلت خلص عهدي يا رب شهر لو أعطتني شهر أخلص فيه روحنا عند نيابه وبتاع مش عارف ايه وبعدين طلعنا بقى رجعنا من عند النياب فالقرارات ايه اللي هتعرفوها في السجن واحنا داخلين من السجن بالكلامشات اللي قرارات ايه قعدي بص في الورقه كده قال كل اللي موجود 15 يوما ثاني ما عدا واحد اسمه وجدي عبد العليم محمد جنيم شهر قلت لا اله الا الله امنت بالله اللهم لك الحمد والشكر يا رب زي ما عهدت الله لازم اخلص الشهر وخلصت الحمد لله والله بعد شهر إفراك. ده عدت دي, دي 8 حبسات غير الفكة في فكة ما تتحسفش الفكة اللي هي ايه يعني أسبوع عشر طيام أبال ما يطلعوك أبال مش عارف ايه تتمسك مرة كده طب ما تبقاش تعمل كده تاني مرة كده يعني. يعني خارج سجون يعني. آه الحمد لله أنا خارج سجون من بلدي 8 مرات وتسجنت من فضل اللي أنا بفخر أنا تسجنت بقى... في كندا الحمد لله بسبيل الله وتسجنت في أمريكا الحمد لله وتسجنت في جنوب أفريقيا وكان عندي سجن خفيف كده فكه برضو في سويسرا في انجلترا مرتين في المطار السويد برضو ما طولتش كده بسرعة يعني وهكز. ثم غادرت البلاد ام طلب منك المغادرة آه دي سنة 2001 طلب منك المغادرة لا والله هو اللي حصل ان انا اتخنأت بصراحة ليه 8 مرات غير 8 حفزات 8 مرات اروح المطار عشان اسافر المانيا ايطاليا هولندا مش عارفه ادي محاضرات يعني وبعد ما الشنطة بتاعتي تخش الطيارة ينادوا علي ارجع الفاسبور بتاعك يروح شاطب على تأشيرة الخروج ويروحوا على الرانوي يجيبوا, اللي هو أرض يعني يجيبوا الشنطة بتاعتي من الطيارة بعد ما تتعطل الطيارة نص ساعة ساعة لربع والوحيد اللي يرجع من الطيارة انا حتى مرة حزف نفسي موقف والله وانا قاعد مستنى وعارف ان انا هرجع فلقيت واحدة اجنبية بتبكي شوية كده يعني والزابط جاي يقول لها يعني, يعني سبوري شوية انا هخدمك يعني وكلام زي كده وبعدين بسأل الامين الشرطة بيقول لي دي ما معناها مفروض انها ما تطلعش برا البلد خلص لان الباسبور بتاعها مش عارف فيه ايه وطلع فلاو ايه بس احنا بنحاول نخدمه طب تخدمه دي وما تخدمش ابن بلدك انا انا يا راجل مسلم وجاب لي الباسبور وقال لي ارجع ارجع. حتى كنت بحكي للإخوة قصة مضحكة شوية حقيقية والله انا مرة راجع من اليونان فراجع معايا في الطيارة كان عدد بسيط بس شفت معايا في الطيارة وأنا راجع القساوسة اليونانيين هم... أنا كدقني طويلة كده كبيرة شوية هم برضو دقنهم كده تبقى كبيرة ويحلقوا شنابهم زينا كده بس يبسوا بتاع طويل كده القساوسة اليوناني... اليونانيين فكانوا ثلاثة هم انا قلت ايه وانا راجع طبعا برده هتبهدل وحافظ الله يقول لي تعالى ورايت فين ورحت فين وجيت منين وبهدله على بال ما بيطلعوني وارجع بيتي ثاني طب ما اقول لك فرصه ما تخش ورا القساويس دول هما وخليك انت الرابع وهدقون في دقون هما ثلاث دقون وانا الدقن الرابعه ممكن ايه دقون واخش يعني طيب دكتور قبل ان تكمل القصه احنا واقفين <تصفيق> الاربع عد الكرام فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع فضيلة الشيخ الدكتور وجدي عبد الحميد محمد غنيم فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا الحوار وفي هذه الرحلة مع فضيلة الشيخ الدكتور وجدي عبد الحميد محمد غنيم الاربعه الدغون دكتور <تصفيق> <تصفيق> واقفين عند الاربعه دغون هما ثلاثه وانا الرابع وهما قصاويسه يعني فانا قلت اخش وراهم ففعلا ايه قعدت امشي وراهم ايه بحسب ما ما حدش يخش بينا يعني وقلت بقى هتعدي يعني فدخل اول ده قصيس فقالوا ايه اتفضل يا ابونا. دخل الاسيسي التاني اتفضل يا ابونا. دخل الاسيسي التالت خش يا ابونا جيت انا اخش تعالى يا اخونا <تصفيق> قلت <تصفيق> لا لا وانا مش زبونه انت خونه حسبي <تصفيق> الله ونعم الوكيل فلما لقيت نفسي 8 مرات ارجع من المطار اتخانقت الحقيقه طب وبعدين يعني طب وليه يعني فرفعت قضيه كسبتها والقاضي قال يحق للمواطن انه يخرج مش عارف يفتح قلت اطلع راحوا مرجعيني ثاني الله طب مفيش احترام للقضاء حتى طب ده بتاع ده حكم القضاء اهو وانا محتفظ بالكلام ده كله على فكره يعني للتاريخ يعني المهم فروحت رفع قضية تاني القضية كتب كلام خطير يعني ان اللي هيعطل القطاع ده بيقى جنحة كلام كبير يعني بس فانا قلت استغلاف الحج فطلعت حج سنة 2001 حجيت لقيت الاخوة في قطر بيتصلوا بيا في السعودية انت دلوقتي برا وتقدر تيجي احنا دعيناك كتير وما جيتش وبترجع من المطار تعالى رحت على اول مرة في حياتي كنت اطلع على الفضائيات قبل ان تسافر امريكا لا لا لا امريكا خالص خالص الكلام ده الالفين بعد الحج على طول وهذا ف... كان اخر خروج لك من مصر بالظبط ما رجعتش من ساعتك الان تستطيع ان ترجع ممكن بس مش هرجع لانك لن تخرج بالظبط <تصفيق> كان هحط نفسي في القفص تاني وارجع بقى يقولك ده فين وتعالى وريح فين وجاي منين الحمد لله بلد امن والحمد لله رب العالمين ربنا يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب فالمهم طلعت على قطر وطلعت بقى على الفضائيات وحمد لله بقى انطلقت الحقيقة انطلاق يعني كان اول ظهور لك على قناة اول قناة تطلعني على الهوى قناة قطر, قناة قطر والله جزا الله خير والاخ عقيل الجناحي لا انسى انه هو كان اول مزيع قطري معايا وجزا الله كل خير مدير القناة ايامها الله يبرك له حتى قال, قال يعني فيه ايه بعد البرنامج ده قالوا فيه ايه ايه اغنيتين او قال لأ تلغى وخلي الرجل ده يكمل الكلام بتاعه واعملوا معاه حلقاته فعملوا معاه ستين حلقة ففضلت قاعد في قطر مدة كبيرة خلصت الحلقات طلعت على البحرين من البحرين على الامارات انا محطوط بلك لسة الوقتي في الامارات المهم الامارات على طول رح تلاجع تاني على البحرين فماشاء الله الله له طب ده فيه خير اهو فيه خير وفيه انطلاق وقلت بقى انا هرجع بدون اقامه ولا اقامه لا لا كلها بس تجديد للاقامه زيارة فيزا زياره زيارات فاتصلوا بي الاخوه في امريكا الله انت دلوقتي حر وتقدر تيجي ما مش هترجع بقى من المطار ونفضل قاعدين قلت لهم والله انا حر اهو وانا عارف قبل ما ارجع للقفص خليني ايه ما دام منطلق منطلق اكتر فتره في الانطلاق يعني للدعوه يعني قالوا طب تعالى احنا عايزينك في امريكا قطعي الحمد لله الفيزا طالع على رجعت مراتي بقى على مصر وطلعت انا على امريكا خدت الشهر في امريكا بقى لفيت امريكا كلها سنه لا 2001 2001 وصلت امريكا في شهر 4 2001 لا ده بعد كده بقى انا بحكي لك بس ان انا روحت امريكا ما كانش في نيت ان انا اقعد اقول لك الصراحه يعني نعم. خلصت الشهر بقى شهر 5 خلاص فهرجع بقى خلاص بحضر شنطتي وهمشي فبتصل بزوجتي قالت لي والله حصل كذا كذا ومسكوا فلان ومسكوا حوالينا وكل الاخوه اللي فطبعا هرجحت مسك كسرتك ما تزال في مصر كانت من أيامها بقى في مصر فاستخرت الله والإخوة قالوا لي الموقف في مصر صعب جدا جدا ومترصدينك يعني مع اللي انت عملته بقى في الخليج واللي بتاع وانت وال... عارف انا بتكلم بطبيعتي كده وطبيعتي والسجن ومش السجن طيب ايه الحل قالوا احنا عايزينك قار اسمها قارة امريكا يلا يا اخوي وانت بتقول عندك نشاط وعايش اشتغل هاعد في امريكا قالوا اه هاو. بس ما كنتش مسدق الحقيقة يعني فصلت استخارة وبعدين قدمنا الأوراق ان انا اشتغل رجل دين شيء زي, زي اسيس يعني شيخ يعني اشتغل بقى هناك كده يعني قدمنا الأوراق في شهر سبعة شهر التسعة وقعوا البرجين فانا بقى بالم شنطي عشان هرجع وانا موجود هناك البرجين وقعوا بس مشانا موقعهم والله والله من <تصفيق> حتى اتزنقت كنت ايامها في يوستن واتزنقت حوالي ثلاثة ايام ما فيش طيران خالص ثلاثة ايام اول طيرة طلعت من يوستن على ابلاند كنت انا لركب فيها وكانت الطيرة فيها حوالي ستة او سبعة ومعهم العالم الامريكا حتى نزلنا في المطار هم بيعملوا كده اول بداية الطيران سبحان الله فبحضر شونة يقول لا رايح فيني حبيبي <تصفيق> يبقى انت اللي وقعتهم <تصفيق> ازاي احنا مقدمين على الوراء لما نشوف البرجين وقعوا في 11 تسعة انا 18 تسعة تسعة الموافقة جاية ان انا اشتغل شيخ في امريكا لمدة اربع سنين فقول طيب مش هاعد لوحدي اجيب مراتي وعيالي بعدت اجيب مراتي وعيالي اعطوهم التأشير وفعلا جات زوجتي وجاهم الاولاد بس هما مش الاولاد بقى كلهم اللي متجاوزين قعدوا اللي كانوا موجودين معايا هناك اللي جاه اسامة افنان مصطفى وتسنين محمد ويسام وياسر وآلاء كانوا متجوزين بقى خلاص عادت في أمريكا أربع سنين أقول لك الصراحة يعني جبتها من شرقها الغربوها من فوق لتحت يعني خمسة حياتي نكت في الهواء وكنت شيخ الحمد لله ما حد اعترضني ولا حد قال لي أنت بتعمل من فضل الله والله يا أخي يعني بكل ما تحمل كلمة حرية من معاني كل ما تتخيله بقولك وانت عارف صراحتي ما نفقتش كنت بتكلم بمنتهى الوضوح وبمنتهى حتى المظاهره اللي عملناها في لوس انجلز انا كنت موجود فيها انا وزوجتي والعيال ومراتي رافعه المصحف ثلاث ساعات لما اتفها اتخلع بقت تريح شويه كده وتمسك المصحف وانا ماشي بصوابعي كده صبع ده اللي هو صبع التوحيد يعني كده اهو توحيد وده احنا ضد كذا وضد كذا يعني والاخ بيقول لك ما ايه بقول لهم ايه انا بص بالانجليزي اي هاف نذنج تو هايد ما عنديش بوضوح اللي انا بعمله في بلدي هعمله هنا اللي عاجبه عاجبه ومش عاجبه اقول له يمشي وانا متوقع امشي امشي ما, ما عنديش مشكله يعني. بس بعد اربع سنين فوجئت ان 2004 2004 رمضان <تصفيق> <تصفيق> وكنت راجع بقى بعد صلاه الفجر على ان انا يعني هحضر حاجتي واروح بقى اعتكف في الجامع انا شيخ بقى يعني وبتاع فوجئت البيت متحاصر بس حصار بسيط يعني سبعه كده سته سبعه من البوليس يعني ولا بقى رشاشات ولا بتاع ده مدببات ولا لا لا لا لا كلام مفيش زي بلادنا يعني وكنت ممكن امشي والله يعني انا شايفهم وانا بعربيتي فقلت ايه في يعني ارجع اشوف ايه الموضوع يعني. المهم قبضوا عليا وودوني بقى السجن الحقيقه هناك بقى الكلاب شات بتبقى من ورا في حياتي دي كت... لا يا ربي انا شفتها في كندا اه صعبه قوي قوي قوي قوي يعني الخلاصه رحنا السجن وطبعا ده مش سجن ده فندق سبع نجوم <تصفيق> لو احكي لك اللي فيه المهم فالناس طبعا طلعت محامي بسرعة مستر باتريك جا جا كان مسلم يعني جزا الله خير وبعدين فوجئت بيه في القاعة وشه اتغير وتلون في حاجة مش طبيعية الموضوع ايه احنا كنا داخلين على ان انا اخطأت خطأ بسيط ايه ان انا رحت حتة اسمها ديترايد فوق وكنت بشتغل هناك وبعدين رحت من اتنقلت الى حته اسمها لوس انجلس اللي انا كنت فيها دي فما عملتش حاجه اسمها ترانسفير تحويل طب وايه يعني طب انا مسعد اعمل تحويل وقدمت طلب تحويل ودفعت 1000 دولار عشان يردوا عليا في 15 يوم عندهم طريقه جميله هناك ما تقدم طلب وتدفع 1000 دولار يردوا عليك في خلال 15 يوم يا اما يرجعولك ال1000 دولار رجعولي ال1000 دولار ما ردوش فجبت واسطه من الكونجرس مان بتاع لوس انجلس انا كنت اسمها انا هاين و مرضوش يردوا عليا فحسيت ان هما ايه ماسكين بس غلطه صغيره غلطه هيفه وبسيطه ما تستدبح حتى انك انت تبقى في سجن يعني انك تعمل عمليه تحويل بس انا كنت في السجن لا انا مشيت الحياه ما انا هقول لك بقى انا لما لقيت الامر كده قلت لا اصبر ما عنديش مانع ما دام العمليه ترانسفير ومش ترانسفير طب خلاص انا غلطان حولوا لكن دافع ضرايبي وعامل كل حاجة ما فيش اي حاجه عليا فوجئت ان انا بقانون طوارئ اسمه باتريوت باتريوت اكت وان باتريوت اكت وان انا حكمت به فيه كان قانون تاني بقى كان منايت بستين نيلة تاني اسمه باتريوت اكت تو بس مع مع مع هم نفسهم ما اقرهوش تو ده بقى تو ده يتقبض عليك لا تقول ليه ولا حد يعرف انت فين ولا تقوم محامي وما فيش هم يطلعوك وقت ما يطلعوك او ما يطلعكش كمان لدرجة ان هم ما وفقوش عليه قالك لا لا لا ايه ده ده ولا جانجل لو ده قانون غابه مارشال لو قانون طوارئ مش لا, لا مش دي فاتحكمت بقانون باتريوت اكت 1 اللي هو قانون طوارئ ان انت خطير على الامن القومي الامريكي طب انا قعد اربع سنين اربع سنين ما خدتش تيكت تيكت يعني اللي هم المرور اللي هي ايه اسمها لما بتعمل غلط في المرور مخالفه ما خدتش مخالفه ما خدتش تيكت اربع سنين و عايش امن تماماً مفيش اي مشاكل و... ها ف بقيت كده يعني بيسموه اتس بين يوم وليله كده بقيت خطير على الامن القومي الامريكي فحسيت ان في غدر بقول لك الصراحه يعني خاصه ان في 2 جم في السجن دي معلومات لاول مره بقولها غدر من من امريكا هتاخضر بيا وفي 2 جم زروني من, من وزاره الدفاع فكل اللي معايا في السجن اللي هم درسين امريكا وعارفين طريقتهم قالوا لي دي جوانتانا انت هتتراحل جوانتانا فيعني قال لي بقى زي ما بيقولوا يعني حتى لو رحت جوانتانا معليش حاجة هطلع برده ولو قعدت في السجن هطلع برده وكل اللي كانوا معايا طلعوا بعدين بستة شهور خمس سنة بكتير يعني بكتير قوي يعني وهطلع واخد تعويض و... بس طبعا طبوا ليه؟ ما الناس تستفيد بي وان يعني ليست التهمة الحقيقية هذا لا, لا لا لا والله التهمة الحقيقية بص بقى الأسئلة بقى الأسئلة بقى, بقى التهمة الحقيقية هل أنت قلت في القرآن أن الله يقول عن اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه طب ده نشيش ده نلازم أقول أنت واخد بالك التهمة إيه أنت فاهمني إزاي يعني انا هقول هقول ب... لك بالانجليزي do you say that Allah says in the holy Quran about the Jews who change the meaning of words انا بقولها بالانجليزي عشان لو حد بالانجليزي مش ممكن حد سالك كده اي والله والله العظيم كدا. هل قلت في القران انت هل قلت ان الله يقول في القران عن اليهود انهم يحرفون الكلمه عن مواضع انا ايوه قلت انا شيخ كده انا ده انت بتقول أن الله يقول شوف الأسئلة هل أنت من حماس؟ هل تؤيد حماس؟ وردت عليهم؟ آه طبعا كنت برد بس آه آه يعني رد ب ب بطريقة معينة يعني لأن طبعا كل كلمة محسوبة عليك وانت دولتي أندر قوث يعني تحت اليمين أنت هل أنت تؤيد حماس؟ طب يفرض حماس عملت عملية انتحارية هل تؤيدهم؟ طب يفرض حماس عفجره أوتوبيس في المح... الجالسة التانية بقى جات محامية ميس فالاري جزاء الله خير هي مسلمة بس كانت يعني شبه متخصصة في القضايا دي المحامي الاولاني مستر باتريك انسحب قالك ما نجيش في الموضوع بتاع الطوارئ دا والارهاب والخطير على الامن القومي الامن اه الاخوة بقى اغيره وجابه محامية ميس فالري فهي حتى استغربت انا اذكر لها الكلمة بالانجليزي اللي قالتها بتقول للقاضي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 في امريكا الاف المسلمين يعني لا ما انا بالذات ليه بقى لان كان الاخوه اختاروني امام الائمه كنا عملنا مؤسسه في امريكا اسمها نيف نورث نيف نورث امريكان امامز حاجة زي زي نقابه العلماء نقابه المشايخ المسلمين للمسلمين وللاخوه نورث امريكا في الشمال للاسف, للأسف الاخوه اختاروني انا الامام وقلت بلاش انا يا اخواننا يعني ابعدوني انا عن الموضوع ده بالذات يعني هذا السبب الرئيسي انك قال دائمام ال نعم وبعدين آ... انا قط... انا كنت بقول وقلت للمحامي حتى يقول لهم يعني كان اكرم ليكم اكرم ليكم ارفع سماعه التليفون واللي امشي والله همشي والله ما كان عندي مشكله اطلاقا يعني انت ما تعرضت للنظام لل... للحكومه لا باي كلمه من هناك دي امريكا حريه الله يا رجل ده احنا في, في, في مظاهرة ضد الحرب بتاعة العراق والله جنبي واحد جايب ربنا يعز الكلب وملبسه بوش وكاتب عليه بوش يعني في حرية اكتر من كده يعني حتى بقيت اقول لي يعني مش يمكن للدرجة دي البوليس على الجنبين واحد عامل كده في رئيس الجمهورية من مشيه بكلب وحطط اول كبير يعني اقول بمسي حيمسكوه حيعملوه قبل قال لك هنا ايه ده احنا هنا بحرية أمريكا أمريكا لك الحديث عن اليهود له أمر هتقرب ده بيسمو ريد لاين ده خط أحمر ما تقربش منه وانا ما كنتش بتكلم عن اليهود ولا كلام من ده يعني. انا بتكلم في القرآن يعني انا اعرف شيخ في أمريكا هو بيدرس بيفسر القرآن فجاب سورة النساء والتي تخافونا نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن راحوا مسكين ايه تضربوهن يعني ايه القرآن بتاعنا بيقول بس ضربا غير مبرح ما فيش مش عارف خد 3 سنين باين ولا ايه ليه قال ده ده ضد القانون الامريكي وضد ما عمالين البيت... قاعدين هم بيعجوا في النساء هناك مش بيضربو مش عارف كل كام دقيقه واحده بتضرب وتتبهدل وتتذل يا اخواننا دي للناشز اللي كذا وقلنا ضرب غير مبرر لدرجه بعض العلماء يقولك تحط ايدك كده وتعمل يعني مفيش ف لما حسيت ان هما بيحاكموا الدين مش بيحاكموني والله اشهد الله لو بيحاكموني انا اطلع منها ما عنديش مشكله واصبر واطلع بعد كده واخد كمان تعويض لكن انت بتحارب الدين. هل قلت ان الله يقول هل قلت واجبه للاحاديث ان انا بقولها هل قلت من جهز غازيا فقد غزى هو ايه ده ده وظيفتي قلت لا. والله ما ععد فيه فطلبت حاجة معه يعني اطلع بمزاجي يعني بالعربي كده انا عزمش انتوا مسكني ليه مش انا خطير على الامن القوم الامريكي طبعا انا عزمش وتذكرت على حسابي وسيبلوكوا البلد وافقوا, على وافقوا بشرط ترجع بلدك <تصفيق> وهم لعبينها فقولت له لا ما اضعش ارجع بلدي لان انا راجل كذا وكذا وكذا انا طبعا لو يعني, يعني كنت ممكن اعمل حاجة اسمها بلوتيكال اسايلام بلوتيكال اسايلام يعني اطلب لجوء سياسي اقول انا راجل الوقتي خلاص انتوا عايزين تمشوني ومسكني في السجن وبلدي مسكني وددتي في السجن اروح فين انا عايز لجوء سياسي كانوا حيدوهني وانواقف لكن ما حبيتش وكل البلاد الاوروبيه اللي دكتور لو خيرتني بين, بين الأمرين بين النارين <تصفيق> لا لا طبعا أمريكا يا راجل امريكا يا راجل مفيش وجه مقارنه والله ما في وجه مقارنه اطلاقا اطلاقا انت لو, لو تعمل لي حلقه اقعد احكي لك ان السجن بتاع امريكا كل واحد يتمنى يروح السجن دلوقتي <تصفيق> لا يا راجل مش سجن خالص خالص خالص ده فندق 10 نجوم مش 7 من 5 فايف ده 10 نجوم حضرت الدكتوراة والماجستير في أمريكا لا لا لا انا حضرتها بعد ما مشيت لا حضرتها بعد ما مشيت ورجعت لا ما انا ما رحت بال يعني حضرتها بالمراسله جميل آه. لكن يعني لما قضيت فتره السجن دي انا قضيت شهرين في السجن شهرين آه في امريكا شهرين. بس بعدها طلبت اللي هو ان انا اطلع مش عايز اقعد يعني وافقوا على وافقوا بس الهيئه لي ترجع بلدك قلت لها لا أنا, انا في مشاكل كتير في بلدي ارجع بلدك تسجن لا مش سجن قال طب هات اي بلد تقبلك واحنا نرحلك يعني نوديك هناك يعني مش مش دي لان بعض الصحفيين كتبوا بعض الناس ما زالوا بيكتبوا حتى الان يقول ده تم ترحيله من امريكا ترحيل يبقى ديبورتيشن انا مش طالع ديبورتيشن مش طالع ترحيل الذي نشر ان وجد غنيم شخص غير مرغوب فيه في امريكا خلاص عشان كده قلت له انا هطلع وتذكرتي على حسابي يعني في اكتر من كده عشان كده كتبوا لي ان انا يجوز لي ان انا ارجع امريكا تاني بعد 10 سنين بعد 10 سنين يجوز لي ان انا ارجع امريكا انا راجل مش وحش يعني انا مش, مش, مش مجرم يعني <تصفيق> فقلت لهم والله يعني ان شاء الله ولا 10 ولا 20 او نيفر كان باك يعني بكوز امريكا ناو ابسايد قبل ان نغادر وربما لا نعود إليها أسألك اللي... ماذا حققت خلال أربع سنوات في أمريكا أبرز الأشياء التي والله الحمد لله الحمد لله من فضل الله كانت في دعوة وكنت منتشر وليه تواجد كبير من فضل الله عز وجل وما زالوا حتى الآن الناس يعني ترسلني و... يعني كان في حزن شديد على, ترحي... على أن أنا أسيب أمريكا وامشي والله لا أنسى هذا اليوم وكانت مراتب تحقوه لي يوم كنا نحن في السجن فوق بردنين وهوى غريب الرياح لا تتخيلها وهذه الرياح الاخوة والاخوات صلوا الفجر في المسجد وجم قدام السجن وقفين بالرايات وقفين قدام السجن اللي أنا فيه اطلقوا فريتو يعني اطلقوا صراح وجدي غنيم اطلقوا صراح الشيخ واللي لدرجة بيقولك والله من كتر الهوى بقى الهوى ياخد الشماثي وي... وي... يعني ينتشها من ال... ال... ال... ال... الاخوة والاخوات اللي مسكنها واتطير منهم من كتر الهوى والبرد ومع ذلك وقفين كم ساعة في هذا الجو القارس قدام المحكمة عشان القضية لما تخش تشوف الموضوع ده وكذا وكذا وكذا واسلم وكذا. على يديك ناس مش على يدي لا. لا بس أنا يعني كنت أنا لما اتواجد عشان ألقنهم الشهادة وأكلمهم بقى في الإنجليزي وأعمل محاضرات أنا الحمد لله من فضل الله من فضل الله يعني استفدت من أمريكا كتير بصراحة مشاهدي الكرام لم ينتهي موضوع هذه الحلقة لكن الوقت قد انتهى نلتقي ان شاء الله تعالى لنستكمل هذا الموضوع الشيق وهذه الرحلة المؤلمة لفضيلة الشيخ الدكتور وجدي عبد الحميد محمد غولين ألقاكم في الأسبوع القادم في نفس الموعد انتظرونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليه السلام عليكم لو عندي عظم يكسيني لنشرت تعاليم الدين بين القاص والدالي من أقصى المغربين